وبيّن هنا أن أعداء الأنبياء هم شياطين الإنس والجن، وصرح بموضع آخر أن أعداء الأنبياء من المجرمين، وهو قوله، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، فدل ذلك على أن المراد بالمجرمين شياطين الإنس والجن، وذكر في هذه الآية أن من الإنس شياطين، وصرح بذلك في قوله. وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إن معكم الآية وقد جاء الخبر بذلك مرفوعا من حديث أبي ذر عند الإمام أحمد وغيره والعرب تسمي كل متمرد شيطانا سواء كان من الجن أو الإنس كما ذكرنا أو من غيرهما وفي الحديث الكلب الأسود شيطان وقوله شياطين بدل من قوله عدوى ومفعول أول لجعلنا والثاني عدوا أي جعلنا شياطين الإنس والجن عدوا قوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ذكر في هذه الآية الكريمة أن إطاعة أكثر أهل الأرض ضلال وبيّن في مواضع أخرى أن أكثر أهل الأرض غير مؤمنين وأن ذلك واقع في الأمم الماضية كقوله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقوله وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وقوله ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين وقوله إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الآية التحقيق أنه فصله لهم بقوله قل لا أجد فيما أوحي الي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة الآية ومعنى الآية أي شيء يمنعكم أن تأكلوا ما ذكيتم وذكرتم عليه اسم الله والحال أن الله فصل لكم المحرم أكله عليكم في قوله قل لا أجد فيما اوحي إلي الآية وليس هذا منه وما يزعمه كثير من المفسرين من أنه فصله لهم بقوله حرمت عليكم الميتة الآية فهو غلط لأن قوله تعالى حرمت عليكم الميتة من سورة المائدة وهي من آخر ما نزل من القرآن بالمدينة وقوله وقد فصل لكم ما حرم عليكم من سورة الأنعام وهي مكية فالحق هو ما ذكرنا والعلم عند الله تعالى قوله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها الآية ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه جعل في كل قرية أكابر المجرمين منها ليمكروا فيها ولم يبين المراد بالأكابر هنا ولا كيفية مكرهم وبين جميع ذلك في مواضع أخرى، فبين أن مجرميها الأكابر هم أهل الترف والنعمة في الدنيا بقوله وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقوله كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آبانا على امه وإنا على آثارهم مقتدون ونحو ذلك من الآيات وبينا أن مكر الأكابر المذكور هو أمرهم بالكفر بالله تعالى وجعل الانداد له بقوله وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وقوله ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم الآية وأظهر أوجه الإعراب المذكورة في الآية عندي إثنان أحدهما أن أكابر مضاف إلى مجرميها وهو المفعول الأول لجعل التي بمعنى صيرا والمفعول الثاني هو الجار والمجرور أعني في كل قرية والثاني أن مجرميها مفعول أول وأكابر مفعول ثاني أي جعلنا مجرميها أكابرها والأكابر جمع الأكبر قوله تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله يعنون أنهم لن يؤمنوا حتى تأتيهم الملائكة بالرسالة كما أتت الرسل كما بينه تعالى في آيات أخرى كقوله وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا الآية وقوله أو تأتي بالله والملائكة قبيله الآية إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام الآية جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن هذه الآية الكريمة فقيل كيف يشرح صدره يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح قالوا فهل لذلك من أمارة يعرف بها قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقاء الموت ويدل لهذا قوله تعالى افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه قوله تعالى يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم الايه قال بعض العلماء المراد بالرسل من الجن نذرهم الذين يسمعون كلام الرسل فيبلغونه الى قومهم ويشهد لهذا ان الله ذكر انهم منذرون لقومهم في قوله وإذا صرفنا إليك نفرًا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي واللو إلى قومهم منذرين وقال بعض العلماء رسل منكم أي من مجموعكم الصادق بخصوص الإنس لأنه لا رسول من الجن ويستأنس لهذا القول بأن القرآن ربما أطلق فيه المجموع مرادا بعضه. كقوله وجعل القمر فيهن نورا وقوله فكذبوه فعقروها مع أن العاقر واحد منه كما بينه بقوله فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر وأعلم أن ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره من أجلاء العلماء في تفسير هذه الآية من أن قوله يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان يراد به البحر الملح خاصة دون العذب غلط كبير لا يجوز القول به لأنه مخالف مخالفة صريحة لكلام الله تعالى لأن الله ذكر البحرين الملح والعذب بقوله وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ثم صرح باستخراج اللؤلؤ والمرجان منهما جميعا بقوله ومن كل تأكلون لحما طرية وتستخرجون حليه تلبسونها والحلية المذكورة هي اللؤلؤ والمرجان فقصره على الملح مناقض للآية صريحا كما ترى قوله تعالى ذلك أن يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون النفي في هذه الآية الكريمة منصب على الجملة الحالية والمعنى أنه لا يهلك قوما في حال غفلتهم أي عدم إنذارهم بل لا يهلك أحدا إلا بعد الإعذار والإنذار على السنه الرسل عليهم صلوات الله وسلامه كما بين هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقوله رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقوله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى ولكل درجات مما عملوا بين في موضع آخر أن تفاضل درجات العاملين في الآخرة أكبر وأن تفضيلها أعظم من درجات أهل الدنيا وهو قوله انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا أكبر درجات وأكبر تفضيلة أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا وإلى لقاء قادم إن شاء الله استودعك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.